من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجار نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم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 جَاءَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ في فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ فكانت أبوابا وشيرة الجبال فكانت سرادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بسين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا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 جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائي